فصل في خصائص أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجا وللمسلمين بركة أن من قذفها فقد كفر بتصريح القرآن الكريم ببراءتها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين تحرها ونحرها وفاته صلى الله عليه وسلم في يومها أي في نوبتها وفاته صلى الله عليه وسلم في حجرتها